أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام راء. تلك آيات الكتاب الحكيم.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 122. أفلا تذكرون 123. إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا 124. إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا, ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط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 117. ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم 118. ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله 119. قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عم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 الربه فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضرر أمستهم إذا لهم مكر في آياتنا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 119. دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين 110. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق 111. يا أيها الناس إن 122. إنما على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون 123. إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء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 112. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة 113. ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة 114. أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون 115. والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة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 117. وما نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيّلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون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 قل مي يرزقكم من السماء والأرض أم مي يملك السمع والأبصار أم مي يملك السمع والأبصار وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهَ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 قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده؟ قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأننت فكون قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق؟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 119. وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون 110. وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه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 وإما نري أنك بعض الذين عدّهم أو נתوفّي أنك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد ثم الله شهيد على ما يفعلون ولكل أمة الرسول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 وما تكونوا في شأنه وما تتل منه من قضاءه ولا تعملون من عمل إلا كن عليكم شهودا ولا تعملون من عمل إلا كن عليكم شهودا إذ تفظون فيه وما يعزب عن ربك من مِثْ قَالِ دَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ وَلَا أَصْغَرُ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ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 إِيَّابَعُونَ إلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إلَّا يَخْرُصُونَ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْلَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ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 معه في الفلك وجعلناهم خلاائق وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فاضر كيف كان عاقبة المُدرِّين ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاؤه بالبينات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 أتمتمتوا بالله فعليه توكلوا إنكم مسلمين فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين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 وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا, ربنا ليضل عن سبيلك ربنا طمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى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 فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس إلا قوم يونس لم آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتاعناهم إلى حين